ق و م آخرين ف ل م ا أحسوا بأسنا إذا ه م منها ي ر ك ض و ن ل ا ت ر ك ض و و ا ر ج ع و ا إ ل ى م ا أ ت ر ف ت م ف ي ه وما س ك ك ن م ل ع ل تسألون ك م ق ا ا يا ل ل و و ي ن ا إ ن ا كنا ظ ل م ي ن ف م ا زالت تلك د ع و ا ل ن ا ه م خامدين حصيدا وما خلقنا السماء والأرض و ا ل أ ر ض ما بينهما لاعذين ل ولكم أردنا أن نتخذ ه لاتخذناه و ا لدنا من إن ن فاعلين بل نقذف ا بالحق على الباطل ف على بل ي د غ ه ف إ ذ الويل هو زاهق و ك م ا ل مما تصفون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون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 وما ذ ك ر ن معي وذكر من قبلي بل ل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا ل ح ق فهم م ع ض و وما ن أ ر من قبلك من رسول إ ل ا نوحي اليه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون و يسبقونه بالقول وهم ن لا ل ي بأمره م ع يعلم ومن ولا يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين كل شركه ي حي ء الهدى يؤمنون ج شركه دعويه ل ن ا ا غير ربحيه و ل ذات السماء مضمون الذي ه اجتماعي ر و ا س و ل كل ق م ر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون و وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وهم ن الذين إن الرحمن أهذا الذي يذكر إلا ا رأك بذكر ر آلهتكم ك ف هم ¡Gracias!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 ولقد استهزئ برسل موسوعه م ا ل ن و ا ب ه يستهزئون ق ل من ي ك للعلوم أ ب ا ا ا ل ن ه ر ن الاسلاميه ر ح م عن ذكر ر م معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من آلهة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 ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ن ونضع الموازين ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن القسط فلا خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء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 شركه ا ل ل ق د كنتم أنتم و ب ا ؤ ك م ف ي ه ل ا ل م ب ح ي ه ق ا ل و ا أ ض م ت ن ا بالحق أم أ ن ت م ن ا ل ل ع ب ي ن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 يقول <تصفيق>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 لفضيله ه ت كنتم ك م إن ا ع ن ق الدكتور يا ن محمد راتب النابلسي ر م وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ونجيناه أ ر ا ا كيدا د و به ف ج ع ل ا الأخسرين ه م ن و ولوطا إ ل ى ا ل أ ر ض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوبنا فله وكلا جعلنا صالحين و ل و ط ف ض ي ن ا ه الدكتور محمد ن راتب ي ة ل ي النابلسي ن ت ت ع م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 إذ نفشت فيه غنم فيه ا ل ق ولسليمان م وكنا ح ك م م ففهمناها ه شاهدين وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صنع لتحصنكم فهل ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن ي الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب وأنت أني أرحم مسني الراحمين ربه فاستجبنا به إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم له فكشفنا ما به من الضر ما ضر له وآتيناه أهله م و س م ع ه م رحمة م ن ع ن ن د ا وذكرى ل ل ع ا ب د ي ن و إ س م ا ع ي ل و إ د ر ي س و ذ ل ك لكل ف من ا ل ص ا ب ر ي ن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 إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا فرجها فنفخنا فيها للعالمين أحصنت أمتكم آية أمة أمركم من إن ربكم هذه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 ل ف ض ي ل ف ا ل ة ك ت و ر م ح م ذ ر ا ب ا ل ن ا ظ ا ل س ي ن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 ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون